Book 2 20 Ešrún 20. 20 Krátky rozhovor Jedna Muhadatha qasira raqm 1 Muhadatha qasira raqm Urobte si pohodlie خذ راحتك خذ راحتك سيج تسا اكو دوم البيت بيتك البيت بيتك چو سي داتي نابتية؟ ماذا تحب حضرتك ان تشرب؟ ماذا تحب حضرتك ان تشرب؟ ماتي راد رادة هدبو. أتحب Atuhibbu almusiqah Atuhibbu almusiqah Tachcisamy klasyczna hudba Ana uhibbu almusiqah alklasikiyyah Ana uhibbu almusiqah alklasikiyyah Tusu Hráte na nejaký hudobný nástroj? At'azifu 'ala alatin musiqiyya. At'azifu 'ala ala musiqiyya. Hoya moja gitara. Hadhihi qitharati. Huna gitari. Spievate rád, rada? Atuhibbu an tughanni? Atuhibbu an tughanni? ما تي ديتي؟ عندك أطفال اه عندك اطفال. ما تي psa؟ عندك كلب؟ اه عندك كلب. عندك قطه؟ اه عندك هنا توجد كتبي هنا توجد كتبي práve أقرأ حاليا هذا الكتاب أقرأ حاليا هذا الكتاب ماذا تحب أن تقرأ ماذا تحب أن تقرأ رات رادا نافشتيوєте تذهب إلى الحفلة الموسيقيه؟ أتحب أن تذهب إلى الحفله الموسيقيه؟ رات رادا تذهب الى المسرح؟ اتحب تذهب الى المسرح؟ Rada chodievate do opery. A to hib and tadhaba ila daril opera? Ata heb and tadhub ila daril opera. Prosíme vás, navštívte internetovú adresu ww.bodka B O Kvojka botka d, kde si môžete prezrieť našu knihu a stiahnuť najnovšiu verziu tejto učebnice.